أهلاً وسهلاً بالنبي خير الأنام عمره خير من Wait, mm -hmm. هذا النبي الهاشم المطالبين صلوا على هذا النبي الهاشم المطالبين أحمد زكي من وسبه في الكرتبين من وسبه في الكرتبين أكثره من ذكره وأبشره يا اله ودي أكثره من ذكره وأبشره في كل خير البنشر كل محب للنبي كل محب للنبي انزور هدن لكي من مشرفين هذا ماوري من مشرفين او ماوري ومن لي من جعلته من يا رب ايه لمن من جعلته من موطن ومان صل على